وَقاتِنُ فِي سَبِيل لللَّهِ وََّمُ أَنَّ اللهَّهَ سَم النالِيم مَنْ ذََّ بِي يُقُرِِقُ اللهَّهَا قَرضًا حَسَنًَا فَيقَعِبَهُ لَهُ أَ الضعابًَا 112. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون 113. ألم تر إلى الملأ من بَنِي من مِنْ إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله.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 119. فأنا يكون له الملك علينا وَنَحْنُ ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من قَالَ 110. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من 111. والله واسع عليم 112. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه من ربكم أي 119. يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية تَرَكَ ترك آل موسى وآل آرون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم فَلَمَّا فَصَل قَالَوُتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُرْتَضِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يطعمه فَإِنَّهُ مِنِّي 117. فشربوا منه إلا قليلا منهم 118. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده 119. قال الذين يظنون أنهم ملاكوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 119. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وفبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 110. 119. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم 114. لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 115. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين